و ا د لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أ ن سيدنا محمدا ً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن ص ا ر على ص ن ت ه واهتدى بهداه و ص ا ر على نهجه ودربه أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الاحباب الكرام إ ن المطر فيه فوائد وعبر فالمطر ن ع م ة من نعم الله العظمى و آ ل ا ئ ه الكبرى التي لا تعد ولا تحصى ويكفينا أ ن الله جعل قوام ا ل ح ي ا ة على الماء قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي والمطر مظهر من مظاهر ر ح م ة الله بعباده قال سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وعند نزول المطر يستجاب الدعاء كما أ خ ب ر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النداء وتحت المطر سنتان لا تردان سنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر ولذا روى ا ل إ م ا م الشافعي عن مكحول الدمشقي مرسلا وحسنه ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قال اطلبوا ا ج ا ب ة الدعاء عند ثلاث التقاء الجيوش و ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة وعند نزول المطر والمطر ن ع م ة من نعم الله كما اسلفنا والناس حيال هذه ا ل ن ع م ة وغيرها من النعم اثنان لا ثالث لهما شاكر تقي او كافر شقي مصداقا لقوله تبارك وتعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أ ن أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ر ب ع ه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة ا ل غ د ا ء أ ي الصبح ص ب ي ح ة ا ل ح د ي ب ي ة على إ ث ر سماء أي عقب مطر جاء في هذه ا ل ل ي ل ة ف أ ص ب ح النبي فصلى بهم الصبح أ ي الفجر ثم لما أ ت م صلاته توجه إ ل ي ه م قائلا أ ت د ر و ن ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أ ع ل م فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم أ ص ب ح من عبادي كافر بي ومؤمن ف أ م ا من قال مطرنا بفضل الله وبرح وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا ب ن و ع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ف ا ل إ ن س ا ن حيال المطر ونسبتها إ ل ى النجوم والكواكب و ا ل أ ف ل ا ك والعوامل والظواهر ا ل ج و ي ة واحد من ث ل ا ث ة إ م ا أ ن ينسب المطر إ ل ي ه ا ن س ب ة إ ي ج ا د أ ي أ ن ه ا هي التي توجد المطر وتتسبب في نزوله فهذا كافر بالله والعياذ بالله و إ م ا أ ن ينسب المطر إ ل ى الكواكب ن س ب ة سبب أ ي أ ن ه ا هي التي تتسبب في وجوده فهذا كافر ك ف ر أ ص غ ر لا يخرج من المله و أ م ا من نسب المطر إ ل ى الكواكب ن س ب ة ظرف أ ي أ ن ه ا حدثت في الظرف الفلاني أ و بسبب أ ن هذه الكواكب مرت بشكل معين في ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة فنزل المطر فهذا جائز ومباح وهذا ما يحدث في نشره ا ل أ ح و ا ل ا ل ج و ي ة عندما يقول أو تقول ا ل أ ر ص ا د تنبؤنا بكذا وكذا إ ن شاء الله و ن س ب ة المطر إ ل ى النوع و إ ل ى العوامل ا ل ج و ي ة و إ ل ى الطقس من أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة التي أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا ستظل في هذه ا ل أ م ة ولن تتركها إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة أ ن بعض هذه ا ل أ م ة ستظل فيه هذه ا ل خ ص ل ة أ ن ه ينسب نزول المطر إ ل ى الكواكب و ا ل أ ن و ا ء قال صلى الله عليه وسلم كما عند ا ل إ م ا م مسلم أ ر ب ع في أ م ت ي من أ م ر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالأحساب. الفخر بالاحساب والطعن في ا ل أ ن س ا ب والاستسقاء بالنجوم و ا ل ن ي ا ح ة هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة من أ م و ر الجاهليه التي أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا ستبقى في بعض أ م ة ا ل إ س ل ا م الفخر ب ا ل أ ح س ا ب والطعن في ا ل أ ن س ا ب والاستسقاء ب ا ل أ ن و ا ع لما تكلم بعضهم ب أ ن ه م قد ا ن ط ر و ا بسبب ن و ع كذا وكذا أ ن ز ل الله قوله فلا اقسم بمواقع النجوم و إ ن ه لقسم لو تعلمون عظيم و إ ن ه ل ق ر آ ن كريم ا ا قال سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون هذا المطر رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه اليك اخي الحبيب فلا تشرك مع الله شيئا او احدا في ن س ب ة المطر وانما المطر لا ينسب الا لله تبارك وتعالى فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن ب كافر بالكوكب كذلك ا ل ن ا ئ ح ة وهذا أ م ر موجود ومشاهد و ا ل ن ا ئ ح ة هناك فرق بينها وبين ا ل ن ا د ب ة ف ا ل ن ا د ب ة التي تندب على الميت هي التي تذكر وتعدد محاسنه أ م ا ا ل ن ا ئ ح ة هي التي تبكي بصوت مرتفع وتصرخ وهذا أ م ر محرم بل من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم و ا ل ن ا ئ ح ة إ ن ماتت ولم تمت قامت يوم ا ل ق ي ا م ة وقد أ ل ب س ت ثيابا من قطران وثيابا من جرب وابن عقيم وهو من علماء ا ل ح ن ا ب ل ة مات له ابنه ا ل أ ك ب ر عقيل وكان مجتهدا ونبيها وطالب علم وبينما هم في ا ل م ق ب ر ة قال رجل صارخا حتى نعلم أ ن ا ل ن ي ا ح ة قد تكون للرجال أ ي ض ا وأن النائح الذي يبكي بصوت مرتفع ويصرخ دخل في هذا الوعيد فقال قالوا يا ايها ا أ ي العزيز إن له أ ب ان شيخا كبيرا استشهد كبيرا بالآية في سورة د ا يخاطب بها ا يوسف له ل س ب ح ابا ن إن ه أيها له وتعالى قالوا يا أيها العزيز يا أ شيخا كبيرا فخذ أ ح د ن ا مكانه إ ن ا نراك من المحسنين فقال ابن عثيم العالم ا ل ف د على ا ل ر م من ج ل ا ل ة ا ل م ص ي ب ة قال اسكت يا هذا إ ن م ا أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن لنتصبر به لا أ ن نزيد به ا ل أ ح ز ا ن وفعلا من ت أ م ل في هذه ا ل آ ي ة تذكر ما أ ص ا ب يعقوب عليه السلام فيتصبر وياخذ العظه و ا ل ع ب ر ة كذلك ا ل ن ي ا ح ة والندب لا يردان القضاء بل يزيدان في الحزن ماذا نفعل أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام عند نزول المطر أ و ل ا ان نذكر ا ل أ ذ ك ا ر ا ل م أ ث و ر ة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فعند ب د ا ي ة نزول المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ا ل إ م ا م البخاري يقول اللهم صيبا نافعا ويقول كما عند ا ل إ م ا م مسلم ر ح م ة عندما ينزل المطر نقول هذه ا ل ع ب ا ر ة وهذه ا ل ك ل م ة اللهم صيبا نافعا رحمه وبعد أ ن ينتهي المطر نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته و إ ن كان المطر شديدا بحيث تضرر منه الناس وتاذت منه البلاد والعباد نقول اللهم علينا اللهم لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم على ا ل آ ك ا م والجبال والضراب و ا ل أ و د ي ة ومنابت الشجر لا نقول يا رب امنع المطر و إ ن م ا نقول اللهم لا تجعله شرا علينا ووبالا علينا بل اجعله في ا ل أ م ا ك ن ا ل ب ع ي د ة عنا على الصحراء مثلا حتى تتعمر وننتفع به إ ن شاء الله اللهم حوالينا لا علينا اللهم على ا ل آ ك ا م والجبال و ا ل آ ط ا م والضراب و ا ل أ و د ي ة ومنابه الشجر رقم اثنين التعرض ث ن ن ي ا للمطر اولا قلنا الدعاء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا التعرض للمطر فصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم ان انس بن مالك قال اصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي يحصر ا ل س و ب عن جسده الطاهر ان كان يلبس ع م ا م ة نزعها ان كان يلبس س و ب ا شمره وتعرض النبي للمطر فلما ر أ و ا ذلك قالوا يا رسول الله لم ا صنعت هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لانه حديث عهد بربه تعالى ل أ ن ه حديث عهد بربه تعالى وكذلك كان يفعل ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه وارضاه لما كان ينزل المطر كان يتعرض له ويكشف عن ر أ س ه وجسده ثم ي أ خ ذ بالمطر فيمسح وجهه وبدنه فلما سئل عن ذلك قال ب ر ك ة نزلت من السماء لم تمسسها يد ولا سقاء قال ب ر كذلك ة نزلت من السماء لم تمسسها يد ولا تمسسها سقاء يد ك عند نزول المطر الدعاء كما أ س ل ف ن ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن هناك ثنتين لا يرد معهما الدعاء عند النداء عند ا ل أ ذ ا ن وعند نزول المطر ويجب على المسلم عند نزول المطر أ ن يتفكر بعبادات قلبيه يتذكر فيها فضل الله ورحمته ف ي ت أ م ل عظيم ق د ر ة الله سبحانه وتعالى كيف أ و ج د هذا المطر في السماء بين السماء و ا ل أ ر ض وهو ثقيل جدا كالجبال كيف أ م س ك ه سبحانه وتعالى وجعل السحاب ة يحمل ذلك المطر ثم يلقحه كما يلقح الذكر ا ل أ ن ث ى ثم ينزل المطر على العباد ق ط ر ة ق ط ر ة لا ينزله ج م ل ة و ا ح د ة صبا صبا و إ ن م ا ينزله ق ط ر ة ق ط ر ة فهذا يحتاج منا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ل ى ت أ م ل وتفكر في ق د ر ة المولى جل وعلا كذلك تذكر فضل الله ورحمته على عباده وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا وعلى الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فالله سبحانه وتعالى ينزل المطر رزقا للعباد قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون و فلا ي ا س م ء رزقكم وما توعدون فلا يملك رزقنا نحن المسلمين أ ح د في الشرق ولا في الغرب ومهما تكالب اعداء الدين علينا فنحن بفضل الله وبرحمته منصورون ولا تتجلى هذه المعاني إ ل ا عندما يتفكر المرء منا في نزول رحمه الله عند المطر كذلك ليعلم الانسان, ليعلم الإنسان منا ان من اسباب قله المطر الذنوب والمعاصي قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا قال ا ل إ م ا م المفسر العظيم القرطبي رحمه الله تعالى ظهر الفساد أ ي ظهر الجذب والقحط و ق ل ة المطر بما كسبت أ ي د ي الناس من الذنوب والمعاصي و ا ل آ ث ا م ولذلك من أ س ب ا ب نزول المطر الاستغفار والتوبه ة إلى ل ل ا سبحانه ا و ت ع لله ى ا ا ا والتوبة س ت غ ف ر ل ل تبارك وتعالى قال الله على لسان سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا ما ا ل ن ت ي ج ة ي ر س ل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا كذلك من اسباب نزول المطر الايمان والتقوى قال سبحانه ولو ان اهل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وقال سبحانه وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا يقول الله لرسوله لو ان اهل مكه من المشركين استقاموا على الطريقه اي على الاسلام اي على التوحيد لاسقيناهم ماء غ د ق أ اي ماء كثيرا فهذا من فضل الله عليهم وهناك تفسير آ خ ر لهذه ا ل آ ي ة أ ن الله يقول لو أ ن ه م استقاموا على ط ر ي ق ة الكفر والعناد والشرك ل أ س ق ي ن ا ه م ماء غدقا اي ل أ ن ز ل ن ا عليهم ماء كثيرا ف ت ن ة لهم وابتلاء واختبارا لذلك قال الله بعدها لنفتنهم فيه فالمطر يكون ر ح م ة على أ ق و ا م ويكون عذابا و ن ق م ة على أ ق و ا م آ خ ر ي ن ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينزل علينا من رحماته و أ ن يقينا و إ ي ا ك م من عقوبته إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه أ ق و ل هذا القول و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على النبي المصطفى وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهداه إ ل ى يوم الدين ومن اقتفى ثم أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب الكرام إ ن من أ س ب ا ب نزول المطر أ ي ض ا الدعاء لما ورد في الصحيحين أ ن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من ن ا ح ي ة باب دار القضاء والنبي على المنبر قائم يخطب الناس فقال يا رسول الله يشكو إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ق ل ة المطر يا رسول الله رسول هلك الناس هلكت الدواب هلكت الزروع يا رسول الله ادع الله ان يسقينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا, اللهم اغثنا ثلاثا يقول ر ا و الحديث ما نرى في السماء من ق ز ع ة من س ح ا ب ة ص غ ي ر ة الجو كان قائضا حارا ليس بشتاء و إ ن م ا كان صيفا ليس وقت نزول المطر يقول ف إ ذ ا ب س ح ا ب ة تخرج من خلف جبل سلع ت أ ت ي ثم تقف فوقنا ثم تنشر وتنتشر في السماء ف ت ن ط ر ن ا سبتا ما نرى فيه شمسا يعني أ س ب و ع كامل ظلت هذه ا ل س ح ا ب ة ت ن ط ر ا ل م د ي ن ة ما يرون شمسا من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة التي بعدها فخرج النبي يخطب ا ل ج م ع ة والدنيا ت ن ط ر والسماء ت ن ط ر من ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة فجاء نفس الرجل من نفس ا ل ب ا ب و خ ر ج و ج ا ء لنبي ل صلى الله عليه وسلم ف ي ق و ل يا رسول الله هل ك ا ل ز ر ع وهل ك ت ا ل س ب ل ما ن س ت ط ي ع أن ن م ش ي م ن ك ث ر ة المطر فدع و الله أ ن يمسك المطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ح و ا ل ي ن ا ل ا ع ل ي ن ا إ ل ى آ خ ر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم السابق فدع ا ل ا ء من أ س ب ا ب نزول المطر والمعلم أ ح ب ت ن ا الكرام كما أ س ل ف ت م ان المطر قد ينزل بالعذاب والهلاك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم أ ن ه لما يرى تغير الجو وهبوب الرياح وغياب الشمس يفزع النبي صلى الله عليه وسلم و ي د ب ر ويقبل ويدخل ويخرج ف ر أ ت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة ذلك ف س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب فقال أ خ ا ف أ ن نكون كقوم عاد الذين قالوا فلما ر أ و ه عارضا مستقبل ا و د ي ت ه م قالوا هذا عارض م ن ط ر ن ا هكذا قالوا وظنوا ان المطر والسحاب أ ن والهواء أ ن الذي يسوق السحاب القادم إ ل ي ه م هو ر ح م ة وخير بهم ولكنهم لما ر أ و ه هكذا قال الله تعالى ريح فيها عذاب أ ل ي م تدمر كل شيء ب أ م ر ربها ف أ ص ب ح و ا لا يرى إ ل ا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فالله سبحانه وتعالى ينزل المطر ر ح م ة بالعباد و أ ح ي ا ن ا ينزله ن ق م ة وعذابا على آ خ ر ي ن وما حدث في عصرنا هذا من السنان الذي أ ه ل ك مئات ا ل آ ل ا ف من البشر ليس إ ل ا دليلا على أ ن المطر ر ح م ة يصيب الله به المؤمنين وعذاب يهلك به الكافرين نسال الله جل وعلا ان ينزل علينا رحماته وان لا يحرمنا من بركاته وان يعطينا برحمته عذابه انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أ م ر ن ا وكفر عنا سيئاتنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب م ر ف و ر وسعي مشكور و ت ج ا ر ة لا تبوك برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم اغسلنا من الخطايا و ذ ن ه ب اللهم م ا ا ء و ث ل والبر ل ل ج ا ن ن ق الف من ا ذ ن بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا اللهم اعصم دماءنا اللهم وفق و ل ا ة أ م و ر ن ا لما تحب وترضى وخذ ن ا ص ي ت ه م للحق والتقوى واجعل لهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة التي تاخذ ب أ ي د ي ه م وتدلهم على ي ي اللهم رب ا ع ا م ي ن ا ل ل انزل على مصرنا السقاء والرخاء والامن والامان ي اللهم رب ا ع ا م ي ن ا ل ل حكم فينا كتابك اللهم حكم فينا كتابك واقم علينا س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم انك على كل شيء قدير و ب ا ل ا ج ا ب ة جدير واقم ا ل ص ل ا ة